كالمهل وتكون الجبان كالعهن ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كلا. إن إنها لضان الزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا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 ve onlar Rabblerinin azabından korkmuyorlar. Çünkü Rabblerinin azabı korkunç değildir. Ve onlar, Rabblerinin azabından korkmuyorlar. Çünkü Rabblerinin onlar zayıf ve alçak, fakat kavga edenler, olsalar da onlar da onların kavga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 اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ